من درس التفسير من صورة الكوثر من صورة الكوثر قال الله تعالى ان أعطيناك الكوثر إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الكوثر نهر في الجنة جعله الله كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة جعله الله سبحانه وتعالى كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته الكوثر فصل لربك أي المأمور به المأمور به إقامة الصلاة المفروضة وانحر كان ناس يصلون لغير الله وانحرون لغير الله فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاته ونحره له وحده طبعا ما بالآية الكريمة قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين وقال ختادة وعطاء وكرمة المراد صلاة العيد ونحر الأضحية يعني ذا المفهوم هو من السياق فصد ربك وانحر إليا صلاة العيد ونحر الإيه الأضحية إن شانئك هو الأبطر أي مبغضك هو الذي لا يبقى ذكره بعد موته والأبطر من الرجال الذي لا ولد له لما مات ابن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال أحد المشركين إنه أبتر فنزلت الآية إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك شانئك أي مبغضك هو الذي لا يبقى ذكره بعد موته والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلى الله سبحانه وتعالى ذكره في الصلاة في الأذان وفي وفي الإقامة وفي الصلاة أيضا في التحيات كما تعلمون الشيخ السعدي رحمه الله قال يقول الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه إن أعطيناك كوثر أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا طبعا الإحاديث معروفة وذكرت وصف هذا الحوض بالتفصيل ولما ذكر من عليه أمره بشكرها أمره بشكرها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رب قال الله سبحانه وتعالى فصلي لربك منحر خص هاتين العبادتين بالذكر خص هاتين العبادتين بالذكر لماذا لأنهما من أفضل العبادات، لأنهما من أفضل العبادات، لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات، لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات. إن الله سبحانه وتعالى فلذلك. خصهم الله سبحانه وتعالى بالذكر طيب طيب ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب تضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية ف... وتنقلها في أنواع العبودية. ماشي؟ وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته. والشحب لماذا خص الله سبحانه وتعالى هذه أو هاتين العبارتين أولا لأن الصلاة ترضم الخشوع لله سبحانه وتعالى في القلب والجوارح لأن الصلاة ترضم الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية وتنقلها وتنقلها طبعا لأن الصلاة تضمن الخضوعات تضمن وتنقلها في أنواع العبودية مفعولها وفي النحر إيه اللي بيحصل بقى في النحر تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل ما عند العبد من النحاير تخذ بقى شوف بقى واحد مثلا شوف دلوقتي البقرة مثلا تتكلف قد إيه؟ سبحان الله خلاص وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشحبة وطبعا قلنا في حب المال للمال بحب يجمع المال من أجل هو يكون عنده مليون واثنين مليون وهكذا ومليار واخدين بالكم حب المال للمال مرض نفسي وفي حب المال من أهل نوع يفعل به يشتري به اللي هو عايزه سواء بقى في طاعه أو في معصيه إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر, هو الأبتر أي مقطوع من كل خير مقطوع العمل مقطوع الذكر طبعا فمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء أبو جهل سواء أبو لهب حاليا أين هو في مزبلة التاريخ في مزبلة التاريخ في حين النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد الله سبحانه وتعالى ذكره صلى الله عليه وسلم فأبو جهل أو أبو لهب مقطوع من خل خير لا جزاءه في الدنيا قبل الآخرة مقطوع العمل لم يفعل من أعمال الصالحات شيئا وإن عمل شيئا فليس لله ولكن حتى يقال كذا وكذا وكذا وأنه فعل كذا وكذا وكذا مقطوع الذكر فإذا ذكر أبو جهل أو أبو لهب يقال إيه لعنه الله, لعنه الله خلاص حتى سبحان الله ما فيش حد دلوقتي طلع مثلا وقال إيه طب ما نحي تراث أبو جهل مثلا أو تراث أبو لهب أو لها يعني يبدو مثلا يعني سبحان الله دوروا على الأصنام بتاعت بتاعت كفار مكة في متاحف سبحان الله ولكن هؤلاء ذهبوا إلى مزبلة التاريخ سبحان الله واما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنسار وكثرة, وكثرة الأنسار والأدباع تخير بقى شوف حوالي 124 ألف صحابي سبحان الله ربهم النبي صلى الله عليه وسلم فله من كثرة أنصاري والأدباعي ما ليس للنبي من الأنبياء. أيضا وركض رفع الله سبحانه وتعالى ذكره كما تعلمون في في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة في التحيات. وأيضا إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم. هنمسك بعد كده يا جماعة صورة. الكافرون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون سبب نزول هذه الآية الصورة أن الكفار سأل رسول صلى أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة يعني بتذكرنا اذكرنا بالآية ودوا لو تدهنوا محتاجين بس ايه ولو انك تامين بس ميلة واحد سبحان الله نفسهم بس جماعة بعض الايه بيسموها بعض الايه ها ها ها بعض الايه التنازلات محتاجين يعني أي تنازل من النبي صلى الله عليه وسلم فبخبث هؤلاء قالوا خلاص ساروا سلم أن يعبد إلهاهم سنة ويعبدوا إلهاهم سن فأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم لا أعبدو ما تعبدون أي لا أفعل ما تطلبون مني من عبادة من عبادة ما تعبدون من أصنام أي لست الآن أعبد آلهتكم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولستم أنتم ما دمتم على شرككم وكفركم عابدين لله الذي أعبده ولستم أنتم ما دمتم على كفركم وشرككم عابدين لله سبحانه وتعالى الذي أعبده ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنا عبد ما عبدتم أي في مستقبل الأيام وما يأتي من عمري لن أعبد شيئا من آلهتكم التي تعبدونها ف. تبري الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرى من عبادة الأصنام والله سبحانه وتعالى يأمره بذلك أن يتبري يتبرى النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الأصنام ومن الكفار وما يعظمونه من هذه الحجارة التي لا تنفع ولا تضر. ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لن تعبدوا الله في مستقبل أيامكم ما دمتم على كفركم وعبادتكم للأصنام إنسان آثر العبادة للأصنام هل فيه خير؟ لا ليس فيه خير جاءته النظر وجاءته الآيات وجاءته البينات سبحان الله ومع ذلك آثر الكفر على الإيمان خلاص هو حر بزنب وعلى جنب بزنب يقول خلاص فلن تعبدوا الله في مستقبل أيامكم ما دنتم على كفركم وعبادتكم للأصنام فإن عبادة الكافر بالله والمشرك به مرفورة لا يعتد به بينفاش يا جماعة الواحد إيه يعبد الله ويشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا في عبادته طبعا هذه العبادة مردودة مرفوضة, مرفوضة وقيل في هذه الآيات تكرار هو التأكيد هو التأكيد لقطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول الله أن يجيبهم رسول الله صلى إلى ما سعلوه عن عبادتهم لكم دينكم ولي دين أي إن ان رضيتم بدينكم فقد رضيت فقد رضيت بديني إن رضيتم بدينكم فقد رضيت بديني وإن دينكم الذي هو الاشراك لكم لا لا يتجاوزكم الي وديني وديني وديني لكم دينكم ولي دين إن رضيتم بدينكم فقد رضيط بديني وإن دينكم الذي هو الإشراك لا يتجاوزكم إلي يعني هذا الإيه؟ هذا الإشراك بالله سبحانه وتعالى لا يتجاوز المر ولا تجاوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وديني الذي هو التوحيد مقصور علي لا يتجاوزني إلى الحصول لكم إلى الحصول لكم سبحان الله ما يا جماعة طيب الشيخ الساد يا جماعة قال الشيخ السعدي قال ايه يا معا <تصفيق> الشيخ السعدي قال خير ان شاء الله الله المستعان هو الساعة تمانية ان شاء الله تمانية باذن الله يعني حد و, و... انا رحت صراحة غرفة تانية مش عارف لقيت محدش ايه قلت يا جماعة انا لقيا درس بس محدش ايه خد باله يعني فقلت طالما كده يبقى محدش عايزنا بقى فقلت بقى ايه اما ايه ما, ما ندرك ان الله سبحانه وتعالى في مكان اخر فقدم الله مش مشاعفه يعني الله ما ممكن يكونش حد منتبه يعني كانش حد منتبه معايا ف فنسأل الله سبحانه وتعالى ان نتقبل يا رب العالمين قلت ان انا ليا درس بس محدش خد باله يعني. قلت الساعة 8 بس محدش خد باله او الله طبعا تمست الاخوان العذر يعني وهذا لابد ان يكون يعني الواحد بيحسن الظن باخوانه يعني فقد الله ما شاء يعني فلقيت غرفة كده مكتوبة الاسلام دين الحق فقلت ما اخش فيها ربنا يبارك رب العالمين قال الشيخ قال الشيخ السعدي رحمه الله قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للكافرين معلنا نصرحا لا اعبدوا ما تعبدون لا اعبدوا ما تعبدون طيب يا جماعة صوتا جماعة في مشكلة صوتا جماعة في مشكلة طيب خير ماشي طيب خير ان شاء الله صوت كويس ان شاء الله ولا ايه النظام قل ماشي قل خل للكافرين معلنا ومصرحا لا أعبدو ما تعبدون أي تبرأ مما كانوا يعبدون مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا ولا أنتم عابدون ما أعبد لعدم لعدم إخلاصكم في عبادته فعبادتكم له مقترنة بالشرك هذه لا تسمى عبادة نكر جماعة هذا المعنى حتى ينغرس في الأفهام الإنسان يا جماعة لا يصح إن هو يعبد مع الله أحدا أيما كان لا ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء فالإنسان مننا جماعة يعبد الله خالصا له سبحانه وتعالى ولما يدعو يدعو الله سبحانه وتعالى وفقط ما ينفعش يا جماعة الواحد يدعو دسوقي دسوقي ولا يدعو الحسين او ادعو النبي صلى ما ينفعش واحد يقول مثلا ايه يا النبي شف الابني ما ينفعش خلاص أو يا حسين أنا نفسي خلف فالإنسان يما إذا توجه لغير الله سبحانه وتعالى في الدعاء فما صنعت الله في الكون إذن سبحان الله فما صنعت الله في الكون إذن ولا أنتم عابدون شرك طبعا واضح شرك لله سبحانه وتعالى فهذه العبادة مرضودة وضاع عمرك وضاع عملك وضاع المجهود فالانسان مننا جماعة يقول لك ايه يقول لك قبل ما تفعل الفعل لا بد تقول القولة اعرف هي رايحة فين وليها صواب ام خطأ زي بالظبط كده اللي بيذاكر واحد يا جماعة بيذاكر واخدين بالكم فيقول له انت عايز تجيب مجموع او عايز تجيب تأدير طيب الدكتور ده هوك بيحب كذا وكذا وكذا ودكتور فلاني بيحب كذا وكذا وكذا وكذا هيقول لك مثلا ايه او عايز تجيب تأدير يقول لك احضر المحاضرة ماشي احضر المحاضرة واكتب الدكتور وروح البيت اعمل مقارنة ما بين الكتاب وما بين كلام الدكتور ويعمل مزيج ما بين كلام الدكتور في المحاضرة وكلام الكتاب ضف بعض الكليات اللي بتعتمد على المحاضرات كشكل أساسي وللأسف طبعا الواحد ما بيطلعش منها بإيه يعني ما بيستفيدش الاستفادة الكاملة ولا حبل ولا قوة إلا بالله لماذا لأن انت بضيع وقتك في التلخيص للأسف بيضعها وقتك في التلخيص واخدين بالكم دي نظام عندك برضو مثلا في في السنوية والعليق والحاجات دي كلها يقول لك ما تحاولش تلف وتدور حوالين الإجابة ما تحاولش وعليكم السلام ورحم الله ركاته ولك ما تحاولش تلف وتدور حوالين الإجابة خليك دغري خلاص فزبون كده يعني من آلة تؤكل الكتف كذلك برضه لله يا جماعه المثل الاعلى قبل ما تفعل اي شيء في العبادة الموضوع تفسير جزء عامه من السعدي ومن الزبده فالواحد ما قبل ما يفعل اي فعل او اي عبادة لابد وان يسأل هل انا على صواب ام على خطأ هل انا على صواب ام على خطأ هل انا من عباد الله الصالحين ام من المبتدعه؟ فالانسان معه يسأل نفسه هذا السؤال لان انت ممكن سبحان الله يعني تنبهر مثلا بالمتصوفة سبحان الله تنبهر بالمتصوفة تنبهر مثلا بجماعة التبليغ ولكن علماءنا تكلموا وقالوا أنهم على بدعة سبحان الله فتنبهر بهؤلاء تنبهر بهؤلاء وتتعلق بهؤلاء سبحان الله وقد يكونوا يعني يزلغوا عليك النعم يعني ايه واحد مثلا اللي يعزمك اللي يجبك شغلانة خلاص اللي يجوزك سبحان الله وتلاقي كلامه معصول وكلامه جميل لدخل القلب ولكن هو على بدعة ولكن هو ايه هو على بدعة ولا انتم عابدون ما اعبد لعدم اخلاصكم في عبادته فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عباده دي امر مهم جدا جدا جدا يبقى ايه ضاعت هباء منثورا ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازمة ولهذا ميز الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال لكم دينكم ولي دين كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته كما في سلوة إسراء وقال تعالى في سلوة يونس أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملوا خلاص طيب الشيخ بعد كده يا جماعة ناخد في صورة النصر وراء إن شاء الله ما شاء الله خلص ال الصورة الحمد لله ما ما واحد في جماعة في مشكلة إخواننا في إخواننا في القرآن الكريم طب صوت الحمد لله ما طيب أنا ملاحظ إن هنا أم أمه أم الأم أم الأزهر ديت طيب ربنا رب كريم قاخدونا سكر إخواننا في الـI.M. بريم جديد الـI.M. سورة إن شاء الله النصر قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح وتسمى أيضا سورة التودية اخرج أحمد وابن جرير عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي نعيت نعيت إلي نفسي خلاص Nu er jeg i lejje nefsi. Sodallahu er i jueselle. Esselem. الحكومة عارفة كل حاجة زي ما يقولوا يعني طيب خير إن شاء الله آه طيب خير لا إلها نفع حاضر حاضر سمعنا طاع إن شاء الله إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح اي اذا جاءك يا محمد صلى الله عليه وسلم نصر الله على من عاداك وهم قريش وفتح عليك مكة, وفتح عليك مكة والنصر هو التأييد الذي يكون به قهر الاعداء والنصر هو التأييد الذي يكون به قهر الأعداء ودخوله والفتح بقهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء عليهم. والنصر هو التأييد الذي يكون به قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء عليهم. والفتح هو فتح مساكن الأعداء ودخول منازلهم وفتح قلوبهم لقبول الحق إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج أي جماعات فوجا بعد فوج جماعات فوجا بعد فوج فإنه لما فتح فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال العرب أما الظفر محمد بأهل الحرم أما الظفر محمد بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فإنه على الحق يعني العرب استنبطوا هذا الاستنباط وليس لكم عليه قدرة فكانوا يدخلون في دين الإسلام جماعات كثيرة خلاص وضح الأمر وطالما أن الله سبحانه وتعالى نصرهم على أهل مكة فمن المؤكد أن دين محمد هو الحق وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا بعد أن كانوا يدخلون واحدا واحدا واثنين اثنين فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام شرح الله سبحانه وتعالى صدورهم بالإسلام فسبح بحمد ربك واستغفر. طبعا هنا نلاحظ أن الراء هنا عليها رصحة فتنطق هكذا فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفره ماشي واستغفره الراء خلي بالك يعني ساكنه فممكن واحد يخطئ واستغفره لا واستغفره طبعا لان ايه فعل امر مبني على السكون فسبح بحمد ربك واستغفره نعم فيه الجمع نعم فيه الجمع بين تسبيح الله المؤذن بالتعجب مما يصره الله سبحانه وتعالى له مما لم يكن يخطر له على بال مما لم يكن يخطر بباله ولا بال أحد من الناس يعني يعني نصر السلام كان وحده ومن الله سبحانه وتعالى عليه بالصحابة واحدا تلو الآخر إلى أن دخلت الجزيرة العربية في دين الله أفواج طيب هل حد يا جماعة ممكن يتصور أو يتخيل أن يكون هذا العدد مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الأمر طبعا زي ما أنتوا عارفين يعني لو أنت إيه يعني كفار مكة قال لك دول ايه شوية عصابة هنخلص عليهم ايه النهارده او بكره سبحان الله ولكنهم وجدوا ان الاتباع يكثرون سبحان الله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه على هذا الدين لانه دين الحق ف هذا الدين الذي لا يميز بين ابيض واسود هذا الدين لا يميز بين أبيض وأسود سبحان الله ممكن تلاقي في النصرونية يعني في أمريكا بنسمع اسمع يقولك إيه عاملين كنيسة خاصة بالنصارى البيض وكنيسة بالنصارى السود سبحان الله في الإسلام ما فيش الكلام ده فيش الكلام ده خلاص بص تلاقي انت راجل غني فلك مكانك في الصف الاول في الكنيسة سبحان الله احنا كمسلمين مسلمين ما فيش حاجة اسمها كلام ده والله اللي لحق الاول هو اللي يقف في الصف الاول ماشي الوزير جي متأخر هيقف في اخر الصف حسب ما ايه حسب مالح ما طبعا جماعة هذه الامور يعني بتترك اثر عجيب جدا في قلوبي النصارى لما بيعرفوا ان هذا الدين اه بالمراكز اه سبحان الله عندهم بالمراكز فعلا فانا راجل ما اعرفش حاجة عن الدين فلما لأي ان هذا الدين يساوي بين الفقير والغني يساوي بين الأبيض والأسود أكيد جماعة هتعلق بهذا الدين لما يعرف ويخش في هذا الدين يدرك تفاصيل هذا الدين ويجد ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ياسين والقرآن الحكيم في تفسير هذه الآيات تدل على حكمة القرآن أن هذا القرآن حكيم محكم يجمع بين ذكر الحكم وحكمته فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليه تجد مثلا أحكام الشرعية والجزائية والقضائية كلها مشتملة على غاية الحكم يقول لك مثلا الواحد يتزوج أربعة يقول لك ليه وليه بقى الجوز أربعة سبحان الله ياسين سين والقرآن الحكيم إنك عمي المرسلين ستة سين فالقرآن الحكيم فهو مشتمل على أحكام الله سبحانه وتعالى القضائية والجزائية والشرعية خلاص فكل حكم من أحكام الله مشتمل على حكمة من الله سبحانه وتعالى والحكمة وضع الشيء اللائق في موضعه, في موضعه اللائق به خلاص زي ما قلنا كده مثال بنضربه وقولك إيه الإسلام أباح إن الواحد يتجوز أربعة خلاص في النصرانية هي واحدة بس وتأبيدة معاك سبحان الله فواحدة جماعة لما يشوف الكلام ده طب بفرض الست فيها مشكلة ولا خلاص بقى البست العملي سبحان الله خلاص سبحان الله جماعة جماعه فيقول لك ايه اديني الحاله بنتشي ده ايه اديني الحاله بنتشي ده تيجي الست فيها مشكلة ولا حاجة ممنوع الطلاق ممنوع الطلاق يقول لك ايه ده فيبدا الزنا ينتشر ناس الله العفو ربنا انتوا عارفين الكلام ده كله خلاص ف الله سبحانه وتعالى أعطانا القرآن والسنة والقرآن مشتمل على أحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية والجزئية والقضائية التي ليس فيها يعني لا لا يستطيع أحد أن ينكر ما في هذه الشرائع من الحكمة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا خلاص ويقصها جماعة على حكثر جدا جدا في احكام الله سبحانه وتعالى ولكم في القصص حياتهم يقول الباب خلاص وهكذا ماشي نرجع جماعة فسبح بحمد ربك فطبعا تسبيح جماعة يقال عند التعجب واحد ساعات ما يجي يتعجب يقول ايه يا خرابي ولا خراشي فيش كم ده احنا نتعلم بقى يعني اذا لقيت حاجة تتعجب منها تقول ايه سبحان الله سبحان الله ماشي سبحان الله ده من ايه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا رأيت شأن اعجبك تقول سبحان الله او ما شاء الله لا قوة الا بالله خلاص؟ المؤذن بالتعجب مما يسره الله له مما لم يكن يخطر بباله ولا بباله أحد من المستلقى ما زل ما قلنا إن حد يتخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حيوم مما شبه الجزيرة سبحان الله وبين الحمد وبين الحمد له على جميل صنعه له وعظيم منته عليه بالنصر والفتح لأم القرى اللي هي طبعاً مكة وطبعا زي ما أنتوا عارفين مكة في وسط العالم ودخول الناس في الإسلام أفواجا هذه من ال من ال من جميل صنع الله سبحانه وتعالى ودخول الناس في دين الله أفواجا ودخول الناس في دين الله أفواجا مما لا يخطر ببال أحد مما لم يخطر ببال أحد يعني ساعات ايه الواحد من مثلا مع عشو السنين يعني مثلا يقول ايه هل الواحد هتجوز سبحان الله الواحد مثلا مش في هتناغوا ان هو ايه ممكن يبقى معاه مثلا فلوس مثلا ان هو هتجوز وربنا سبحانه وتعالى بيصر لك الامور خلاص كده هل الواحد مثلا ممكن يجيب لك طب سبحان الله هل الواحد ممكن يعيش كويس هذه الأمور يا جماعة يعني كانت بتدور في دماغ الواحد من عشر سنين خلاص هل الواحد يا جماعه هيشتغل وياخد حقه في شغل الشوطه ما زي ما انتم عارفين شغل في مصر طبعا ظلم وزي ما انتم عارفين يعني قول قول زي ما تقول يعني. هل الواحد يا جماعة ممكن في يوم من الايام ياخد حقه في الشغل واخدين بالكم فهذه سبحانه الله جماعة أمور كما تعلمون قد تبدو للوهلة الأولى إنها من الصعاب ويتدور الشيطان يعني يسعى في أن تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى ولكن الإنسان إذا اتصل بالله سبحانه وتعالى وإذا اتكل على الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يرزقهم من حيث لا يحتسب من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فنبي صلى الله عليه وسلم كان وحيدا ولكن الله سبحانه وتعالى منّا عليه بالصحابة ومن الله سبحانه وتعالى بدخول الناس في دين الله أفواجا احنا برضو كذلك برضو يا مع يعني لا نصصها شيئا يعني الواحد مثلا ايه بيعاني من ايه من مشاكل في تربية الاولاد يعني معقول يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ههدي الاولاد ديت ان شاء الله ربنا يهديهم باذن الله طيب واستغفره عايز اقول له حبيبه لكستان فتحة طيب معاش يا جماعة معاش شيخنا سلام عليكم شيخنا الكريم المبارك ابو أنس الله يكرمك رب العالمين آه. طيب محمد ابني بس عايز أقول صوت الفاتحة ماشي وعنده انت عندك كم سنوات سنة محمد دلوقتي ايه ست ست ست سنوات أقول السلام عليكم ورسوة الفاتحة بس السلام عليكم والله حافظه اه في سماية دولة يالله ايه فالباس انا بس السلام السلام عليكم السلام عليكم الله. الحمد لله رب حمد الله, الله مش صار حمد لله رب حمد الله أضرب الله مستعجل الله رب بسم الله الرحمن الرحيم حمد الله رب العالمين أرفعنا حماك يوم الدين أيك نعبد أيك نسعد درسات وبوسقين زين أنا عليه ولا طال ذا ما شاء الله أحمد بارك الله فيك رب العالمين شاء الله أنا متكبر بإذن الله تجي درس إن شاء الله, الله, الله. تفانى بس بس أما حاجة محتاج تذاكر بقى. بقى ان شاء الله لسا مش عارف الله مش عارف الله هاي بقى سأل عمو جزاكم الله خير يا جماعة الله يكرمكم يا رب العالمين بارك الله فينا فيكم يا رب عم وفردنا فردكم ان شاء الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اطلب منه المغفرة لذنبك تواضعا لله اطلب منه المغفرة لذنبك تواضعا لله واستقصارا لعملك طبعا لا ننسى استغفار يقول تستغفروا ربكم إنه كان غفارا فالإنسان مننا جماعة راح يشتري حاجة الش... يشتري حاجة فليه ليه ما يشغل هذا الوقت حتى يذهب الى المحل في الاستغفار في تسبيح الله سبحانه وتعالى استغفر الله استغفر الله استغفر الله وتوب الى استغفر الله وتوب الى استغفر الله, استغفر الله, استغفر الله, استغفر الله سبحان الله والحمد لله وهكذا احاول نخلي نخلي لسانتنا جماعة جماعه في الذكر لأن اللي احنا بنمر بينا مشاكل الحياة وصعوبات الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله فبتنسينا ذكر ربنا سبحانه وتعالى طب إيه اللي احنا خدناه من انخراط في ان احنا نتكل يعني نفكر في حل وشكلنا سبحانه الله بص لها جماعة الواحد إيه راح مسلم مشوار دماغه شغال المشكلة ديت ده النهاردة راجل ده قال لي كذا فوق ترد عليه وهو ليه قال لي كده ده المفروض اعمل كذا المفروض بقى كذا مفروض مفروض مفروض مفروض ضاع المشوار يا جماعه في المفروض اعمل كذا وبكرة هعمل كذا صح ولا مش صح كنا بنمر الموضوع ده ولكن يا جماعة نتعلم ونتعلم أن, ان احنا نشغل اوقاتنا بالاستغفار واوقاتنا بذكر الله سبحانه وتعالى ده فلان ده تعبني ده فلان ده عرفني لا مش ده اللي احنا عايزين يعني فيها نفسنا والله جماعة يعني نفض شوية كده مساحة من الذاكرة في ضياع هذه الذاكرة او هذه الاوقات في انها تنشغل بالدنيا وما فيها اجعل قصطا لله سبحانه وتعالى في الاستغفار لان كده كده المجكاه هتنحل إن شاء الله أي مشكلة عند أي واحد مننا جماعة هتنحل إن شاء الله مشاكل الشغل مشاكل الأكل مشاكل الشرب كلها تحل بإذن الله ضاع منك إيه ضاع منك الاستغفار وخاصة في الأوقات المفروض إنها تستغل في الاستغفار وفي طاعة الله سبحانه وتعالى وفي التسبيح والتحميد وهكذا خلاص، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن عنا ربع العميم من المستغفرين وجعلنا من التوابين رب العالم إنه كان توابا أي من شأنه التوبة على المستغفرين له من شأنه التوبة على المستغفرين له يتوب عليهم ويرحمهم بقبول توبتهم الإنسان مننا طبعا يعني لن نعصم من الخطأ خلاص ودلوقتي المعاصية على أفهم من يشيل المعاصية للأسف يعني تبص تمشي في الشارع ماشي بلاوي سودة ماشي في الشارع في الشغل غيبة ونميمة حدس ولا حرج خلاص مباراة شغالة أغاني اللي مش عارف أنت محاض بالمعاصي ما ظهر منها وما بطن أضعفها فيه خلاص وسعاد بتنجرف الأرجل إلى بعض المعاصي سبحان الله فعلا يعني فجعل الله سبحانه وتعالى باب التوبة مفتوح أنت غازب عنك كده أعدت في مجلس غيبة مثلا فجروك كده بطريقة لطيفة كده لحد ما ايه موقعة انت في الايه في المحظور وقمت ايه اختبت احد المسلمين استغفر بعده استغفر بعده ما تسيبش ايه الامريكي استغفر, استغفر الله استغفر الله استغفر الله وردوا كفرت المجلس ما ندخلت المجلس خلاص فبادر إلى التوبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا يا رب العالمين خلاص طيب أخرج البخاري وغير وغيره عن ابن عباس قال في هذه الصورة هو أجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له أعلمه الله له قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا طب شيخنا الشيخ سعيد في الدرس ان شاء الله النهاردة الشيخ سعيد لحركة الدرس ان شاء الله الله كلامك ربما منك اللغة ان شاء الله النهاردة الاثنين صحيح أنا, نهاردة... أنا ناسي العملية ربي. أنا ناسي خاصة النهاردة الاثنين نزاك الله خير ومعذرة على الإطالة ونسأل الله سبحانه وتعالى أنا تقبل منكم صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته